الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نحبذ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 وقال الذين كفروا لا تؤتينا الساعة قل بل لا ربي لا تؤتينا لكم علم الغيب لا لا يعجز عن شيء عالم الغيب لا يعجز عنه إحقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصبر من ذلك وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ وَنَعِيمٌ وَرِضْوَانٌ والذين سعوا آياتنا مؤجزين أولئك له عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوت العلم الذي أنذل إليك من ربك هو الحق, هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجلي منبئكم إذا مزقتوا كل ممزق إنكم لفي قلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا نتمنون بالآخرة في العذاب والضلاب البعيد فَأَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا قَلَّتْهُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نُفِخَ فِيهِ أَوْ تَمُورُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أودي معه والطير وألمنا له الحديد أنعمل سابغات وغذر في السرج واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح رجوها شهرا ورواحها شهرا وأتلنا له عين القطر ومن الجن من يحمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمر ما نبقه من عذاب السعير يعمدون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب اعملوا آل داود شكرا وقدير من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأمر إلا داب الارض تاكل من تاكل فلم ما قوه بينك دين لو كانوا يعلمون أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان للذبا في متاكلهم ايه جنتان عن يميل وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وربهم غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ذواتي أفل خلط وأسل وشيء من تدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فُرًا مُظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا الزَّيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدِ بِنَ أَكْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُتَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَ اصْدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِ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 وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ وَلَا تَنْفَعُوا الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ حَتَّى إِذَا فَزَّعَ عَوْهُمْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا لَقَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 هُنَ لَنَا يَفْلَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ لِلَّذِينَ تَّقَوا الْعَلِيمِينَ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقُّ مِنھُمْ شُرَكَاءَ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقُّ مِنھُمْ شُرَكَاءَ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 كُلُّ نَّفْسٍ مَّا عَلَيْهَا مِن ذَنبٍ وَمَا كَسَبَتْ إِلَّا عَلَيْهَا وَمَن يَغْفِرُ لَهُ مِن رَّبِّهِ فَيُخْلِفَنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ ولا بالذي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مُوقِفُونَ مَا يَقُولُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قُلْ لَا يَقُولُ الذين يرجع بعضهم إلى بعضهم القول يقول, يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم, أنتم لكم ما مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا بل ما كنت قال الذين اتكبروا للذين اتضعفوا أنحن صددناكم أنح عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين اتضعفوا للذين اتكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروا يتامروننا ان نكثر بالله وندع على له امدادا واثر من ندمد لنا ما راوا العذاب ودعنا الاغلال في اعناق الذين كظموا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما وَتِلْكَ قَرْيَةٌ مِّنَّا نَدَّرْتُهَا قَالُوا مَتْرَفُوهَا ۖ آل مُدْرِكُوهَا ۚ فَاعْلَمُوا مَتْرَفُوهَا ۚ إِنَّا بِهَا مُنْكَثِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ لِمُعَذَّبِينَ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ تَقَرِّبُكُمْ عِندَ بِلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْجَزَاءُ مُضَاعَفًا عَمَلُهُمْ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْتُقُ الرِّبْطَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُصْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرٌ وَعَزِقِينَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَامِ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 يَوْومَ لَا يِكُ بَعضُكُ لِدَعظِبُنَفعوه وَلَا بَغَْعُون وَلَقُ للِذَّينَ ظَلَدُوق وَنَقُ للَِّذينَ ظَلَذُوقُ عَذاَابًا م إَِّكِ كُُ بِهَا تُكَذّبُون وَإذاَا تُثَُا عَلَ آياتُناَا ذَداتِ قضونَا هذا اونا هذا الا عد اريد ان يصدكم عن ما كان يعقب اذاكم وقالوا ما هذا الا اسم افترا وقال الذين كفروا الحق لم يدا او هذا باذن سحر لدي وما, من وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ رُسُلُنَا إِلَّا بِالْغَيْبِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا كَانَ مِنْ قُلْ إِنَّمَا عَذَابُكُمُ النَّارُ قُلِ اللَّهُ نَزَّلَهُ وَأَنَا فَارِدٌ وَلَتَتَفَكَّرُونَ فَمَن لَّتَتَسَكَّرُونَ بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شديد قل إن يقذف بالحق علاه الهو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 ولو ترى رائسفزعوا فلا صوت واخذ من مكان قريب ولو ترى رائسفزعوا فلا صوت واخذ من مكان قريب وقالوا آمنا بهذا وَأَنَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ مِن لَّكَ مِنْ بَعِيدٍ وَقَدْ كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن لَّكَ مِنْ بَعِيدٍ وَحِينَ ذَكَرُوهُ وَحِينَ بَيْنُهُ وَبَيْنَ مَا ارْتَكَمُهُنَّ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ وَحِينَ بَيْنُهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شك ادْعُ رَبَّكَ إِلَيْهِ يَنادِهِ أَنَّهُ اسْتَمَعَ لَكُم مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا تَقَوَى إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ وأنه تعالى جد ربنا ما اتحد صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيبنا على الله شبطا وأنا ضمننا أن لم تقول الإنس والجن وَأَنَّهُ كان رجال من الإنس يعودون برجالهم من الجن فزادوهم, فزادوهم رهقا وأنهم ظلوا كما ظمنتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمثنا السماء فوجدناها ملئة حركا سديدا وشهدا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا السماء فمن يزدمع الآن نجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أَمْ أَرَادَ لِمْ رَشَدَا رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُنَّا قَرَائِقَ فِي جَدًا وَأَنَّا ظَمَنَّا أَنْ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ يُعْجِزَهُ هَرْضًا وَأَنَّا سمحنا الهداء من نابد فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخثا